يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين في القسط شهداء لله ولو عدى أنفسكم أو الوالدين والأقربين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 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَأْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَفِيلاً بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا